رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَقَرَأَهُ اللَّهُ مِنَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها يا قُم عَّ لكُم وَيَغْفَّكُمْ ذُلوبَكُمْ وَمَئ يُطعمه وَرَسُهُ فَقَد فَازَ فَوزًا عَظمَا إَِّ حََبْن الأمََةَ على السَّنَواتِ وَالْأَرضِ وَالجِبال فَذَيْنَ أَ يَحمِلنهَا وَأَشْقَقُلَ مِنْهَا وَوحَمَلَه الإِسانَانُ إ لقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما